الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفامت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب ليك البصر خاسئا وهو حسيب ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعيد وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبيس المصير إذا سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير قالوا بلا قد جاء كذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعي mereka mengakui dosa mereka, dan itu adalah hak bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang takut kepada Allah dengan beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Nya, maka Allah وإنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم لرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمين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 على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع ولا بصار ولا قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتن صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوهز أجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل غايتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب نليم قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَ بِهِ وَعَلَيْهِ ياتيكم بماء ماء